يا غالي ضلم وماله تالي ترى بتشوف عينك ولا الظن نايف فيك كل لو الذنباك اتصل فيني يعني حزين وصار حزني يا انت يا ترى دربك يا غالي ضلم وماله تالي ترى بتشوف عينك ولا الظن نايف فيك يا ليت يرد ليته خذا الطيش وسيله ضرير القلب صاير نهار وزي ليل يا ليتو يا الطيش وسيله ضرير القلب صاير نهار وزي ليل <سؤال> ليه لو كنت تصل فيني يعني حزين صار حسيني عليك انت يزين ربك يا غالي في تكون ساري وبحالك داري ثاني لربك من جديد طيشي مالي وريغو ما فاضي كفايه تكون راضي وبها الدنيا سعيده قلت قلت خذ الطيش وسيله غير القلب صاير نهار وزيله الليل وانت بك تتصل فيني حزين وصار حسني يا انت يزين ترى دربك يا غالي والله مو ما مال ثاني ترى بتشوف عينك ولا الظن يا غافل وش جرى لك بك تشوف حالك من يبقى في ذنوبه يعيش الهم اكيد على مكه هنا ترت تاجل له باكر تعال الحين حاول الدرب كرب عيب ليت ترد ليت انا عطش وسيلو غرير القلب صاير حزين وصار حزني عليك انت يزين <متحدث> alai بيا منك الرجال ويبدا يوم الحساب بالقضاء فاما نعيم بنور الرضا وانما شق يا هو الخالق شافع خير الامان عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام Ala salatu alayka salam alayka alayka وتقوا وايمانا بانك تعبد وما دامت عينايا الا توسلات وشكرا لنعماك التي لا تحددوا الهي يا رب طاعته وجو وان ويمان بانك تعبد وما ما عد عينا يا الا توسلا وشكرا لنوما كانت لا تحدد وجودي وما يحو رذاذ عطايا كلتي ليس تنفذ وهمت لنا الدنيا وذللته لنا فلانا لنا صخورنا اقصبت فندفدوا واطلقتنا شاك جو <تصفيق> جلاله يا رب عبدتك طاعتا وذلوا وامننا بانك تعبد و ما لما تعينا يا سُحَدَدُ إِلَٰهِ يَا بَعْدَ الذَّنْبِ جِئْتُكَ رَاجِيًا حَنَانَكَ يَا مَنْ تُسْتَعَانُ وَتُقْصَدُ وَأَسْأَلُكَ الْغُفْرَانَ رِفْقًا بِأَضْلاعِي عناتني وتشهدوا الهي يا رب أن عبدتك طاعتا وتبع وان وامن ان انك ذو وما دمت عينا يا توسلا you mm -hmm. بقي لي يوم الدين حبك يا با في قلوبنا ما تبدل السنين ليك يا واحد فعنا جنى بقي الدين حبك يا shna wul twena ya nahar salat رجوع منسنا ننتراك وقت المساء انت حراجي Oh صاحبتك ام السباب زلت حاسس انت صحبتك, صحبتك ام السباب زلت لا تياس الدنيا بخير جربت غير صاحبتك جربت اغير صحبتي ابداخلك انسان غير انسان غير مليان حننيه وخير لا تجبر النايسه صاحبي في سكتك جنن تغير صحبتك جنن تغير صحبتك لو حاسس انت صحبتك اسمك ايه زلت لو حاسس انت صاحبتك ام السبع في زلتاتي اس الدنيا بخير جرب تغير صحبتك جرب تغير صحبتك بعد ولا تبقى سير تبقى سير خليك على هالدنيا طيب وفنت من تحت ضمير بدي انت جرب تغير صحبتك jarrab tghayir sahbetak law hassst inta sahbetak bmasda لو zalat law اسبق في زلت لاتي اس الدنيا بخير جرب تغير صحبتك جرب تغير صحبتك درب الخطا بحر غزير بحر غزير يا مغرنك قبل الكثير والصحبه في مركب صغير يا تسحب او يسحبك جلم تغير صحبتك jana صحبتا خلى الصخر لين وانا بلقى مثل قلبك اللي خلى الصخر لين ما رفتا عينك دقيقه ما رفتا عينك دقيقه لجل دا انت anjli da ymtsehri arana meniza mahma shurqin yankef innak shilti hammi yankef innak shilti ذا قد اضحى حاله من نور الاسلام والحق الحبيب المصطفى انت الامين يا خير خلق الله خير المرسلين يامن من اله الكون قد اضحى حاله سلامي والحق المبين انت الحبيب المصطفى انت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من الى هذا الكون قدا وحاله بالنور والاسلام والحق المبين خير خلق الله خير المرسلين يا من لا الكون قد اوحى له بالنور والاسلام والحق المبين كَرَمَ رَبّي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ يا سَيِّدَ الْأَخْلَاقِ يَا نُورَ الزَّمَانِ يَا مَنْ نَرَى فِي هَدْيِهِ بَرَّ الْأَمَانِ أنت النبي محمد انشاك ربي رحما للعالمين انت حبيب المصطفى أنت الامين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من لا الكون قاده وقاله بالنور والاسلام والحق المبين قطعت الشك بالامر اليقين علمتنا حسن الفضائل والقيم ما استنى بالدين من بين الامم لما حبك الله خير رسالة فيها قطعت الشك بالامر اليقين انت الحبيب المصطفى انت الامين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من لا الكون قاده وحاله بالنور والاسلام والحق ni Huyuda... جلال بديع بذ الطبيعه ابهجا خلق الجمال فكان سحرا مبهجا طبيعه ابهجا خلق الجمال فكان <تصفيق> بذ الطبيعه ابهجا خلق الجمال فكان سحرا مبهجا جلل ب بديعت يا بجان السحاب انت مخرج واذا يحاول في السحابه مخرج وإذا مراد للعظيم مسبح ومبشر, يبرد لا ومبشر بالغيث يبرد العجاج ومبشر بالغييب يبرد العجاج تطلعت تضم العيون ودمعها من فرحه فوق الخدود تدحرجا جل البديع من الطبيعه ابدا خلق الجمال فكان سحرا مبهجا جل ال وبد الطبيعه ابجا بل قل جمالك كان سحرا مبجا فاذا بغيث كالخيول تدفنت الفلالو سمن نجا الف له بين المحابس من نجا يهوي الى الغبراء يمسح حزنها فالبعد عنها قد ضر وازعجا البعد عنها قد اضرى وازعجا استقبلته الارض لقيا عاشق بعد الفراق من الحبيبه زوجا البديع بذي الطبيعه ابجا خلق الجمال فكانت سر الكون بيعت يا ماجان خلق سحرا مبجا يا ربنا أنت الكريم المرتجى فجعل لنا من كل هم مخرجا فجعل من كل لا اله الا عبد من غير بابك عنده نفع الرجال من غير بابك عنده نفع الرجال من غير ستك يحتمي في بحره كل ما كرهوا اذا الليل سجا جل البديع بضبط طبيعته ابجا <تصفيق> وسط الفريق والاذا نحبنا بعدا دوم عن ذاك الطريق تذكر المسجد هذاك هذاك صوت المؤذن قبل لا ينهي الاذان تذكر انسى بعضنا من هو يحتل المكان صوت المؤذن قبل لا ينهي الاذان تذكر انسى بعضنا منه هو يحتل المكان لما نحفظ آيه نركض للإمام ويدي بيدي أجمل هديه كل ما كانت بارك الله وليدي فيك ولما نحفظ آيه نركض للإمام ويدي بيدي اجمل هديه كل ما كانت بارك الله وليدي فيك ومن رتيا مكبرناك كبر بارك صلنا شوف ربنا واش اللي من صدري تعلا بالله يتعلا مكاننا شوف, شوف ربنا واش عطانا اللي من صدري تعلا بالله يتعلا تذكر انت لقد جنن والنساني انت الاله الواحد الفرد الصمد سبحان من من نقطه سواني جبل اذا جنا الله من خلق الجنان انسان وان جل الواحد القرد الصمد سبحانه من, من نطفه سواني وخلقتني والحمد لك والشكر لك ورزقتني دينا جلل قداني ووهبت للدنيا نبييا مرسلا يثني على فيل بالوني وباهو تعلم ذنبنا فاغفر لنا كم زلت شاهد عليها لساني باهو تعلم ذنبنا فاغفر لنا كم زلت شاهد عليها لساني من اذن جن الله لا يا من خلق الجنه ونسامي انت الاله الواحد القرد الصمد سبحان ما بتي كم كنت في الدنيا احب جمالها كعروسه فستانها الازماني منه ولا ندري لاين مصير شبنت العيناني ورأيت اولادي صغارا حولنا ذكرت من في عطفه رباني وذكرت ايام الصيبه وكانها سبحانه من على السنين ثواني جئني اذا جنم ورا مناعو وذكرت اجيالا فنت من قبل ترك كل متاع وجفت الحضران كانوا يعيشون الحياه على امل يلهون في يا في انعال اوطان يا نفس توبي عن ملذات الهوى ومصيرك سبحان ولد الديره فت <تصفيق> قط على قط قط قط قط قط الحسن البقات فالورد تضوع واتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا احوينا زقا في تعالى الحسن للبقاء فالورد تضوا واتناقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا حوينا زقوا وجعل هو يقلد في صبر للهادي في حسن الخلق حس يا رب لنا الخلق فالعبد باخلاق سبق ليت على الحسن البقاء الورد يتطور عطنا نقاط حسني يا رب لنا الخلقان ظهروا فلا يحوينا ذق كونوا القرب في رفقا ليتى للحسن البقاء فالورد تبوهات تنال سنيا يبوننا الخلقا طهروا فلا يحوينا ذق كم اثنى الله على استقيما صدقا قد اكذب ربي مرسله واكرم من ربي خلق بيت على الحسن البقاء فالورد تضوا و تنقى سنيا بولن الخل لا يحوينا ذقو ورحمة امته هي ابدا وسراط نور قد ابتدى خلق القران شميلته فضل الرحمن ب رزقا تعالى الحسن البقات فالورد تضواها تناقى زين يا مولانا الخلقا طهروا فلا يحوينا ذم يلمع عنا خط كتابك بترحيب لصالبك ليك وجنا بتجا في الليل تسري واسال عنا لهل مننا كل علمه كنت تدريب مدعيكم غايب عنا والحكم يوزل في الظيبه ينبغي الانسان يتنا وحكم بحكا من مصيبه لتحسب الحيف لا تحسب من الحيفنا منا نصفنا خذ ونعطي بسوي ميل وبلغه عنا الف ترحيب يا بطل ايش يدعنا خطب كتابك بترحيب لو صار ليلك وجنه تجاف الليل تسريب رضي بترحيب لو سرابك ليلك جنى بدجى في الليل تسريب بلغ المهموم ما تهنى سهل الليل هاي هذه بالفكر والظن مكرو وسواس ولا عيب حزن في قلبه مخف النهد ناس خايف تعيب اقول له الليله المنى على من بالجهر والغيبه يعلم بحالك ولكننا يختبر عبدا بالمصير يا تطبش يد عنا خطب كتابك بترحيب خساراتك ليلك وجنه بدي جا في الليل تسين يا لمعان كتابك الترحيب لو سلامك ليك وجنا بتجاف الليل تسري من بغم فواهل الجنه ما رضى بالنفس لتعيب حدك الحيل انتهيت مننا وحد حلمه بد حيب هو اللي يقول يا رب املنا ما يعرف الياس والريب زاده القرانه والسنه والدعاه الداعي يجيب طارش ني تقول لنا على العهد والوعد نوفك طارش يا معذب اضب كتابك بدرحيب لظربك ليلك وجنه بنتجاف الليل تسري <تصفيق> يا طال بس يلم عنا خط كتابك بالترحيب يا سلام ليلك وجنا بتجافي الليل تسريب يا الحسنى يا خالقنا وربانا نسالك وتنال الاسماء من العفوك سبحانك يا خالقنا يا رب لعبيدك اني للدار يا خالقنا اني الذم واملاعلى منى الحب يا ذا الاسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الاله الوهاب الغفور قريب الطيب المجيد الرقيب الحسيب يا ارحم المقيت الوارث <تصفيق> سبوح العدود الفتاح الصمد الواحد الاحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد رب القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطر قاهر الغفور القادر الستير الشَاكِرُ الشَّكُورُ الْآخِرُ الْمُؤَخَّرُ الْوَتْرُ الْمَصُورُ الْبَرُّ الْمُتَكَبِّرُ الْمُقْتَدِرُ الْخَبِيرُ الْبَصِيرُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَدِيعُ السماوات وَالْأَرْضِ نُورُ السَّمَاوَاتِ والأرض العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم يا رب الواسع السميع اللطيف الروف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم مالك الملك مالك الملك, الملك, آه الملك آه الجميل مالك الملك الملك الملك مولى الوكيل الاول الجميل وتعال الرحيم العليم الحكم المقدم سلام طيور الحكيم المؤمن القوي المتين الحي المهيمن العلي المولى الرحمان محسن المنان المبين والولي الحي العفو على الحفي البرئ الغني يا خالقنا يا رب لعبيدك انا يا خالقنا يا رب بيدك النيران واملأ عالم من الحب يا ذا الحسنى يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك <تلصغل> <تلصغل> انت العنوان واحلى الاوطان في نظري <الذي> حبك مطبوع niyo mazrun min safari ya klandi tilanwan wa hlal وكم طوب فيني ومزروع من صغري زين العوام واحلى الاوطان فينا وري فيني ومزروع من صغري كل إنسان عند بلاد عند بلاد عليها يعين يا بلدنا مثل الروح مثل الروح فينا تعيش يا بلادي. ودادي يا فؤادي وبفؤادي مسكنك انت ودادي وبفؤادي مسكنك يا وذكر ربنا دوم يا بلادي في العنوان وحلال يا بلادي فيني من صغري يا بلادي وطني حبيبي وطني الغالي وطني نجمنا حي وطني شاع يضئ بالمجدين وطني وطني الغالي وطني بسم الله الرحمن الرحيم هاي كواليتي من القاهره تقدم بشاري بن راشد العفاسي في عيون الافاعي من حكم الطبيعه والجمال عيون الافاعي براهين كثير المواهب كثير المواهبي هو الواحد المعطي كثير المواهب كثير المواهب تلنست ارى الا الذي فلقنا هو الواحد المعطي كثير المواهب كثير المواهب هو الواحد كثير المواهب كثير المواهب ومعتصم المكروب في كل غره ومنتجع الغفران من كل هائبين نجيبو الدعاء المضري عند دعائه ومنتظه من ماضين نوائم معيد الغرار في فجات بعد موتهم لفصل حقوق بينهم ومطالبين ففي ذلك اليوم العصيب دارا سكر ولا سكر بهم من مشاربي فتنوا عاتم وشيعينا لربهم يا وحبيب من و عيسى عند تلك المتاعبي علمه ان يشفعوا عند ربهم لتخلصهم من ضلالات المصاعب فما كان يغني عنهم عند هذه نعميو ولم ينزلهم بالماء <متعرف> <متعرف> <متعرف> هناك رسول الله ياتي لربه ليشفع لتخليص <ليشفع> الورى من <متاعب |pa|> <ممم> سير رجع مسرورا بنيل طلبه اصاب من الرحمن اعلى المراتب اعلى في ذولا لا تسمعيله والعرق ناسعه واشرف بيت من لؤي بن علوي شاوة عيسى والذي عانه عبر بشدة بس بضحوا كل محارب ومن اخبر عنه بان ليس القرب بفضل وفي الاسواق ليس بصاخبي ليس بصاخبي ودعوه ابراهيم عند بنائه مكة بيتا فيه نيل الرهائب الى الرهائب جميل المحيابيض الوجه ربع جميل كراديس أزج الجل صبيح صريح مليح ادعج العين اشكال تصريح له الاعجاب ليس بشائني ليس بشائني اسول اللهت ربي ليشفع ليشفع لي تخلص وال تعبي من تعب يرجع مسرورا باي طلبي اصاب من الرحماء لاعلى المراتب اعلى المراتب لاله باسم والعرق نازع واشرف بيت من نقيب الظالم بشاره عيسى الذي شدته بس بين ضحك ومن اخبروا عنه باليس غرق بتظلم في الاسواق ليس بصاخب ليس بصاخب ودعوه ابراهيم الله ربنا مكته وئتن فيهن نور رهائبي يا اله ورهائبي جميل المحيا وجه رب عند جليل كراديس اسجد الحوافي صبحهم مدعج العين اشهد مصيح له الإعجاب ليس بشائبي ليس بشائبي وان انفعهم للناس عند النوائب واجود خلق الله صدرا ونائلا وابسط لهم كفا على كل طالب لخلق الله خلقا وخلقة عند النواعي واجود خلق الله صدرا ونائلا واهب السلطان على كل طالب حر للمعالي نوضه المجد للعظائم وي ترى اشجع الفرسان لا ل إذا اذا حمر ماس في بئس المواجي لا عار خلق الله صدرا ونائنا وأبسطهم كفا على كل طالبين فقد قوس اشد المتعبين وما زال يعفو قادرا عن سيئهم كما كان منه عند جذب وما زال طول العمر لله واره الله عن البسط في الدنيا وعيش لا خلق الله وانفع كل الناس ديون كمال في المعالي فالامرون يكونوا له مثلا ولا بمقاربي انت انا مقيما من بعد فتره وتحريف اديان وأنفعهم للناس عند النوائب zulm خلق الله nas 'inda n-nawa'ibi wa ajwadu تِلْكَ سَوَائِهِمْ وَيَا وَيْلَ قَوْمٍ حَرَّفُوا دِينَ رَبِّهِمْ وَافْتَرَوْا the mine فوسهم تكلف تزيين قيم وحب الملاعب ويا ويل قوم قد خف حق لهم تجبر كسرا واصطلام مضرابي ادركهم في ذا رحمه ربنا اذكهم في ذكر رحمته ربنا فقد تجهموا منه اشد معاني فارسل من عليا قريش النبي ولم يكفي ما قد له بكالبي ومن قبل هذا لم مخالهم تمدس ال يهولي ولم يقرأ لهم خط كتبين يا انا الى قوم ان يشركوا نبي وفيهم صلون من وخيم غير ينحبوا لا يفترون برحيمين فذكر لي بالمصائب ولا يطمعون قوم حاصوا دينهم وافتنوا بمصنوع ليخربوا فيما في ما يعيلهم عن حكم تروا بحكم تجريبي بحكم, التجارب بحكم, التجارب بحكم, التجارب بحكم التجارب فأوضح من اجل الهدى من عند الله على كل راغب واخبر عن بدء السماء يرهم الله والله من مخوف بين ايدين محاسبي رب العرش فيما يرنو او حكم ترى فخدا وابادها واصنا خبا للعقوبه جالبين ومشان اعطى الرسول قياده وياهو بجنه تنعيم وحور كواعي وابطل اصنام فالخنا وابادها واصنا رَبُّهُمُ الْقُدُّوسُ الْجَلِيلُ وَبَشَّرَ مَن أَعْطَى الرَّسُولَا فِيهِ قِيَامَهُ بِجَنَّةٍ في تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لو شر مراتبي وامعدا وامعدا الدنيا يا عباد الله تقيني يا او ما تمني من شاء ربي انتهوا و من خف فلت ندب شمنوا كلنا كلنا نشهد ان الله اغسل عبده بحق ولا شيء هناك برائم ب وقد كان نور الله دين الاصطام وتدمير على كل ناكب على كل ناكب واقوى دليل عندما تم تم عقله على أن شرب الشرع اصفى المشعري اصفى المشعري في سلامة فكره على كل ما ياتي به من مطالب من مطالب باشهد ان الله ارسل عبده بحق ولا شيء بنك مرئب كنا والله كنا نتتي صم صامتين على كل على كل ناكبي, ناكبي سماحه شرع في رزانة شلعة وتحقيق حق في اشارة حاجبين كريم اخلاق واتمام نعمه نبوه تقلي في وسلطان عالمين وسلطان عالمين نصدق دين المصطفى بقلوبنا على بينات فهمها من راعبي اشهد أن الله سلا عبده بحق ولا شيء منع كامرئ وقد كان نور الله كلنا كبير على كل قوله هو ويروي كل شب وشايب ومن ذاك كم اعطى طعاما لجائع وكم مره اسقى الشراب لشاربي ظاهرت صفته له وا الله ومن ذا كم اعطى الطعام جائعا وكم وكم من مريض قد شفي من دعائي وإن كان قد أشفا لوجبتي وانجبي روت اسقى الشراب لشان مين وكم مريض طن في من دعائي وإن كان قد اشفى لجبتي واجبي ودوات لمشاه بداء ام معبد حليبا ولا تصطاع حلبة قلبي وقد سخى في ارض عصام ثراقه وفي حديث البراء ابن عازم وقد فاحت بلف كف من سكفوا وما حل رحسا جنس شيء باللوائم الله حق حدث كل شبن وشائبين وشائبين ذاكتم عططام رجائع لجائعين وكنوت اسقى الشرام على ابي عازبي فالق ب في قليب مخبثنا وعم جميع القوم شؤم المدعبي واخبر ان اطاه مولاه نصرة ورابا الى شهر المسيرة ساربي باوفى موعد الرب والنصر عاجلا واعطله فتح الدموك ومريمين وحق اوضحت صفته وماهيه هو يروي كل شب وشائم وشائم ذاكتم عطك عطا اجيعا كم مره اسقي الشرابا لشاربي واخبر عنه انس يبلغكم الى ما را من مشرق ومغارب شايبين كم كم طال ضعع وكم وكم مرت لي شارمي واخبر عنه ان سيبلغ امركم الى ما را من مشرق ومغارب فاسبن والارض بعد نبي فتوح دوار ما لها من مناكب كُلَّ شَيْءٍ بِمَشَائِبِ وَشَائِبٍ مِنْ دَكَمْنَا قَطْعَ طَعَامٍ وهذا النوع ليس برائب ليس الرائي بالرائي بالرائي وحملهم رجلوه قديم ترى هل زنن انما الحب ادهل مصائب المصائب واعم جه تلك البدر ينشق ذا هو في اعجازه من عجائب عجائب يا باطن صدره لغسل سواد ب سويداء الى ذبي واسرا على متن البراق الى في فيا خير مركوب ويا خير راكب ويا خير راكب وكلمه bi la bi la bi la كل مجادل خصيم تمادى في مراء المطالب برأت اسلوبي وعجز معارضي بل avanto alqwal wa akhbar خَلَقَ أَسْمَاءَ مدحة ما أعطى له مِنْ حَدِثٍ دَبِينٌ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَنَاطِعِ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ أَحْمَدٌ وَمَحْمَدٌ رَقَافٌ وَمِثْلٌ يُسَمَّى بِعَطِيبِ وكل كما مولاه والحصى وتكليلنا ليس يذوب في نور الجو وي وحنا له ما اثروا فتكا من جاهليين يقولون ببحر ذخر من كتايب يقومون لدفع بغس اسر قومي بي من الابطال غر السلهبي اشداء يوم الباس من كل باس ومن كل قرم بالاسنه لاعبي لاعبي, لاعبي توارثوا ان قدما ونبلا وجرأت النفوسهم من امهات النجايب وكلموا الارجا والعرى والحصى والحصى وتكلم هذا النوع ليس برائب برائبين راغبين برائبي وحن لو قدم متحزنا ارزونا فينلا يا حب كانوا لمخير صاحبي خير صاحبي وقالوا سُبْحَانَ اللَّهِ ما زال أمرهم أمره قويمًا على إغرام أنف النواصب صلَّى الله على أصحاب النبي محمد محمدًا كما كانوا له في وصاحبي في وصاحبي لا زال الله لنا ذا غرض لا زال امره من على غرام امس النواصب ثلاث رسال من تعذيب ربنا نجبت اعقاب ولي طالب ثلافه عباس ودين نبينا تزايد في الاقطار من كل جانب من كل جانبه يؤيد دين الله في كل دورة عصائب تتلو مثلها من معاصين عز الله Nabi Muhammad Muhammadin 'an jami'an kama kanu kama علاه رامئا انهم منهم رجال يدفعون عدواهم بسمر القنا والمحفات قواهم ومنهم رجال يغلبون عدوهم باقوى دليل للغاضب ومنهم رجال بينوا شرع ربنا وما كان فيه من حرام وواجب ومنهم رجال يدرسون كتابه بتجويد ترتيل وحفظ مراتب ومنهم رجال فسروا بعلمه وهم علمونا ما به من غرائب الله تز النبي محمد محمد عنهم كما كانوا ابو خير صاحبي الله خير صاحبي والأسود لنا ذا امر بمن على نظام اممنا وصيب ومنهم رجال بالحديث تولعوا وما كان في من صحيح وذاهب صحيح وذاهب ومن من رجال مخلصون لربهم بانفسهم فصبوا بالعدل بالبلاد ومنهم رجال يهتدى بعظاتهم قيام الى دين الله وصير على الله الناس حسنه ذنائب بما لا يوفع عنه في اللحسبه على الله على وانزل حاجتي في كل حال الى من تطمئن به القلوب فكم لله من تدبير امر طردته عن مشاهدة الغيوب وكم في الغيب من تيسير عسر ومن تفريج جنابه تنوب ومنكم من ومن لطف خفين ومن فرج تزول به الكروب ومن لي غير باب الله باب ولا مولى سواه ولا حبيب كريم منعم بر لطيف جميل الستر للداعي مجيب حليم لا يعاجل بالخطايا رحيم رحيم حيث رحمته يسوب فيا ملك الملوك اق قل عثاري فاني عنك ان اثني الذنوب وامرض للهوى لهوان حظي ولك ليس غيرك لطبيب لي فامن روعتي واكبت حسودا فَإِنَّ النَّائِبَاتِ لَهَنُوبُ وَآنِسْنِي بِأَوْلَادِي وَأَهْلِي فَقَدْ فقد الرَّجُلُ الْغَرِيبُ وَلِي شَجَنٌ بِأَطْفَالٍ صِرَارٍ أَكَادُ إِذَا ذكرتهم اذوب ولكنني نبذت زمام امري لمن تدبيره فينا عجيب هو الرحمن وحولي اعتصامي به واليه مبتهلا اتوب إلهي أنت تعلم كيف حالي فهل يا سيدي فرج قريب فيديان يوم الدين فرج هموما في الفؤاد لها دبيب وَصِلْ حَبْلِي بِحَبْلِ رِضَاكَ وَانظُرْ إِلَيَّ وَتُبْ عَلَيَّ عَسَى أَن تُوبُوا وَرَاعِ حِمَايَتِي وَتَوَلَّ نَصْرِي وَشُدَّ عُرَايَ إِنْ عَرَتِ الْخُطُوبُ وَأَلْهِمْنِي لِذِكْرِكَ طُولَ عمري فإن بذكرك الدنيا تطيب وقل عبد الرحيم ومن يليه لهم في رفاعتنا نصيب فظنني فيك يا سندي جميل ومرعى ذود آمال خصيب وصلي على النبي وآله ما ترنم في الأرانب دليلكم <resonance> جاني زولا من بعيد وشفت طيفه في المنا لا بثوب جديد ابيض بلون السلام وابتدى بحلى الكلام قال انا صرت الشهيد اللي نال اعلى مرام يا حال الدير اسمعوني الشجاع منصيفاتي حتى لو هم عذلوني وثم اصبح حياتي حياتي حياتي في بلادي تدفنوني وحولي في مماتي وفي عالمها كفنوني كفنوني كفنوني هذه اغلاهم ناتي هذي اغماهم ناتي a <laughs> الله الله للصحبه عز وقدر وخلص في العشرة صاحبتني يا اخوي ما هو لوجه الله ما هو الله تظلم صديقا صدا وياك كل الله على الظالم والمظلوم له الله والمظلوم له الله للصحب عز وقدر وخلاص في العيشه صاحتني يا خوي ما لوجه الله ما هو لوجه الله تظلم صديق صدق وياك كلام الله على الظالم والمظلوم له الله والمظلوم له الله شلتك فعان الغلط من عسره لليسر ما مر فيك اخطيت تذكر يا عبد الله ذكر يا عبد الله شلتك فعين الغلط من عسره لليسر ما مر فيك اخطيت تذكر يا الله تذكر يا عبد الله اللي اشترك بعمر, اللي بعمر الله على الظالم والمظلوم الله الله على الظالم قول المظلوم لله الله الصحبه عز قدر وخلاص في العشره صاحتني يا اخوي لوجه الله. الله لوجه الله تظلم صديق صدق وياك العمر. الله على الظالم والمظلوم لها الله اشرب مدير الماي وانا اشرب هذا المثل بالامس قالو خلق الله قالو خلق جلد مهب جلدك على الشوك جراه الله على الظالم والمظلوم له الله والمظلوم الله اشرب لدير الماي وانا اشرب هذا المثل بالامس كلو خلق الله يا الله جلد مهب جلدك على الشوق ترى الله على الظالم والمظلوم له الله والمظلوم الله احمل في قلبي جرح من عشرة مرة طعنتني بالغدر ارحم وخاف الله ارحم وخاف الله في قلبي من عشره مره طعنتني بالغدر ارحم وخاف الله ارحم الله انت يدك بالماي وانا على الجمره انت يدك بالماي وانا على الجمره الله على الظالم والمظلوم لها الله الله على الظالم والمظلوم لها الله الصحبه عز وقدر وخلاص في صاحدني يا خوي ما هو لوجه الله ما هو لوجه الله تطلب صديق صدق وياه كلام الله على الضال والمظلوم لله الله, والمظلوم لها الله. دوما لك الحمد يا رب الصلاة دوما لك الحمد ما دقت نبضات فلا انت خالقنا تدع لك الاصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوى لله كل حمد يا رب والصلوات لله كل حمد نبضت نبض فالا انت خالقنا تدول كل اصوات akal hamdoul ya jalil wal في dawman lakanna jaw fi dam'i fi du'a دمنا كنا نجوا في الدمع في الفدعات من يكشف السوء من ينزل الرحمات ويجيب المضطر في احلك الساعات فلانت رحمنا سمع الدعوات دوما دو كل حمدو يا رب والصلوات دوما شروق بن ضك والبركات نرجوك في الدوسع اعظم لنا الدرجات دوما لنا البشره بن ضك جُنك الفير دوسا عظيم لا نعد درجه لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد مدقت النبضات فلن انت خانقنا تدولك الاصباب وملكك الحمد يا صغيره الخلغه han na han na ha diz kya ti na am ba di سعيد فيها ارد الزكاه نعم بادينا وترى نجاتي كل سنه فيها لا ما منك مالي منها يوم الفقير يكون سعيد فيها كم فؤاديتهم له الموعظة للمساكين كلها ليها ينادينا وينادي كل ما يزور للمساكين كلها ليها نادي سكاتي نعم نادينا قدره ونجاتي كل سنه فيها لا مالك مالي ابد منها يوم الفقير يكون سعيد فيها تقبلها يا ربي وحقك كلما kullamani la over rahma ma al afran فتحير السبيل هل تراهم يدرك سايهم يتحيهون اين السامير ترونهم يدركون يا ياسائلا ياسائلا ياسائلا اسمع حديثا لشجون ان ابتسمت الفقير لها شون تاتي كم قلب تجرع كله تبدو كزهر وسط الشواك سنون تبدو كفجر قد طال الليل الخائن ان ابتسامة الفقير لها شجون فيه دعاء خالص لو تعلمون كم من كرب رداكادت تكون قلنا بذل لي الامع على نحن الرابحون جربتها وعشقتها منذ قال عرف السعاده ما تكون جدود غير الهناي غايتا هل يطمئن لكنهم في سعيهم يتحيهون اين السمين هل ترون يدركون يا سائلا يا سائلا يا سائلا اسمع حديثا وشجو ريضمه الليل اناس النعيم ام الغطاءهم بدفئ ينعمون في اجمل الاحلامهم يتلذذون ظنوا بهذا انهم يستمتعون لكنهم هم يحرمون, يحرمون من لذة الركعات في جوف السكون عن خلوة قدسية هم نائمون عن موكب العبادهم يتخلفون جربتها وعشقتما عَرَفَ السَّعَادَةَ مَتَى تَكُونُ إِنِّي تَمَنَّتُ الْغَرَامَا يَنْشُدُ أَيُّهَا الْهَنَايُ غَايَةَ مَنْ يَطْمَعُ لَكِنَّهُمْ yasa'ihim yatahayyarun ayna samirun al tarahum yudrikun ya sa'ilan ya sa حديثا و شجون نادى الكتاب المسلمين الغافلين قال لهم ما بالكم لتهجرون اني ضيا عَلَى نُورٍ وَفِينِ تَهْتَدُونَ لِيَقْبَلُوا وَلْتَقْرَؤُونِ وَاحْفَظُونْ وَاسْتَشْعِرُوا فِي كُلِّ حَرْفٍ تَقْرَؤُونَ وَلْتَسْأَلُوا حُفَّاظَ مَاذَقَائِلُ على لذتي القران في ترديد النور جواب جوه واشتماقها عرف السعادة ما تمو دو وانت بذل هجر بادي بقلبك انه جمادي تسمعني قال نقي لا عاد تصرخ تنادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جمادي تسمعني قال نقي لا, جمادي لا عاد تصرخت نادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جماد تسمع اللي قال وجي اسمع اللي قال وجي لا عاد تصرخت نادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جماد تسمع اللي قال <تصفيق> <تصفيق> لهلك دنويك لأهلك نكرت الوداد يا كيف صاروا أعدي وتقول رميت البعادي وانت فوادك علي وانت فوادك اهلك انكرت الوداد يا كيف صاروا اعادي وتقول رميت البعادي وانت فؤادك علي وانت فؤادك علي بعدت <تصفيق> صرخت نادي وانت بذل هجر بادلك وبكن جمالك اسمع اللي الجفا وش الفاديا غير الصد وتمادي والهم في العين بعد ودموع عين اكتسيت الجفا وش الفاديا غير الصد وتمادي والهم في العين بعد ودموع عين اكتسيت هجر بادي في قلبك مظلم وهادي والدك يرفع لا يد يدعي لرب العباد يهدي ولاده السبيل يهدي ولاده السبيل للظلم نادي والدك يرفع على يادي يدعي لرب العباد يهدي ولاد السبيل يدي ولاد السبيل داعي تصرخت نادي وانت بذل هجراتي لقلبك انه جماد تسمع لقال نوكي تسمع لقال نوكي هاي لقال نوكي امك حرام هالس طيب الكرام والرقادي شوف الظنا هالمراد ليل المفارق طويل ليل المفارق كحرم هالس طيب الكرا والرقادي شوف الظنا هالمراد ليل المفارق طويل ليل المفارق طويل <تصفيق> دعات صرخت ناتي وانت بالهجر باد لي قلبك انه جمالك تسمع لقالن وقيل مالقالن وقيل لا عدت صرخت نادي وانت بذا الهجر بادك بقلبك انه جماد مالقالن وقيل جديد المنشد يساند فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنم ذاك الذي رب العلى صل عليه وسلم يساند فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنم ذاك الذي رب العلى صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الامين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين صادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلى al oh. جاء الحبيب الى الانام هاديا يضيء دروبهم وكانه بدر السماء كنور في جنح الظلام جاء الحبيب الى الانام هاديا يضيء دروبهم وكانه دروس سما لمحمد خلق عظيم وبحبه ما لا يهيم والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه ما لا يهيم ujal jalaluhu salla alayhi wa sallama salla alayhi wa sallama takalladhi الحقيقه نقر فيها ونعترف ونختلفنا يبقى صافي حبنا رايك ورايي ما ذنب نتقترف اصل العلاقه بيننا اخذ وعطا لا تسمح الموج ادخلاف وتنجرف لا تسمح الموجة تخلاف وتنجر بس نتقنا في مواقف نختلف هذه الحقيقة نقر فيها ونعترف ونختلفنا يبقى في حبنا رايك ورايي عمودين نقدر اصل العلاقه بيننا اخذ وعطا لا تسمح الموجة تخلف وتنجرف لا تسمح الموجة تخلف وتنجرف لا تنسى اني متفق في كل شيء واللي بنيناه بعمر ما ينسف لا تنسى اني متفق في كل شيء واللي بنيناه بعمر ما ينسف نبع المحبنا نوي من قلبنا من عذب ما يوم زلال نرتشف من عذب ما يوم زلال ادرت تش اتفقنا في مواقف نختلف عبي الحديقه نقف فيها ونعترف ونختلفنا يبقى صافي حبنا رايك ورايك ما هو دم بنقته اصل العلاقه بيننا ازل عطى لا تسمح الموجة خلاف وتنجرف لا تسمح الموجة خلاف وتنجرف لو نختلف وياك ولك وجهه نظر روحك وروحي بالمحبه تتلف لو نختلف وياك ولك وجهات نظر روحك وروحي بالمحبه تتلف ممكن نحب ونختلف انا اعترف فكر بعد, فكر, فكر بعد انت وحاول تعترف فكر بعد انت وحاول تعترف <تصفيق> اتفقنا في مواقف نختلف هذه الحقيقه وإن اختلفنا يبقى صافي حبنا رايك وهاي ما هو تنبن اصل بيننا وعطا وعطا لا تسمح الموجة خلاف لا تسمح الموجة خلاف سولفوا للناس يعقد من الذهب والماس يا حب مكتوبه قطر يا تعج فوق الراس يا شمس حيرت اقمار يا دار ما مثلها دا هذاك العز لدربا صرت اجمل المشوار يا شمسن حيرت قمر يا دار ما مثلها دار قطر يا تاج فوق الرؤى عنك سولفول الناس بيقدمن الذهب والماس يا قصه حب مكتوب قطر يَتَجَفُّقُ فَوْقَ الرَّأْ عَلَى التُّرَابِ كَرَبَ إِنسَانٍ بِذَلِ الجُهْدِ بِقُوَّةٍ وصرتي ثمن عجوبه بهالدنيا حديث وطان على تراب كرب الانسان بذل جهد بقوي ما وصرتي ثمن عجوبه بهالدنيا حديث وطان الشمس حيرت اقمار يا دار ما مثل دار قطر, قطر يا تاج فوق الراس نكسر فوق الناس نقدم الذهب والماس يا قصه حبي مكتوبه قطر يا تاج فوق الراس وسط جوك يرفرف طير ونسيماتك هواها غير دعى كل ومطلوبه قطر يعلك زياده خير وسط جوك يرفرف طير ونسماتك هواها غير دعى كل ومطلوبه قطر يعلك زياده خير يا شمس سن حيرت اقمار يا دار ما مثل هدا يا عنك سالفه حب ونسيم من نسيمك تسلمي شكرا يا مصر من قلبي رب بنعيك كرمك تتقدمي رب العباد يا ام البلاد يا مصطفى ذكرك اهلك حبايب طيبي وهعيش ومتفكرك يا رب العباد يا ام البلاد يا مصطفى فذكرك اهلك حبايب طيبي وهعيش ومتفكرك شكرا يا وروسي ام منسكين تسلمي شكرا يا مصر من قلبي ربنا يكرمك وتتحدي العفو عما قد مضى يا ربي اسالوك التقى في كل حالي والرضا والستر ناد علم والعفو عما قد مضى اعبد ببابك واقفون يرجوك لطفا بالقضاء اعبد ببابك واقفون يرجوك لطفا بالقضاء ذنب تجاوزا همو في القلب باق من قضى الباقي من قضى يا ربي اسالوك التقى في كل حالي والرضا والستر ما تعلمه والعفو عما قد مضى من لي سواك مفلسي ان كنت عني مرضا مليس وان كمخلصي ان كنت المعين اذا مضى جفن العيون وامضى فكن المعين اذا مضى غطن العيون واغمضوا يا ربي اسالك التقى في كل حالي والرضا والستر ما تعلمه والعفو عما قد مضى يا صاحبي فاض الحنين فاض الحنين وحترق قلبي بالسنين قلبي بالسنين يا صاحبي فاض الحنين فاض الحنين وحتار قلبي بالسنين وحترق قلبي بالسنين والشوق في قلبي سما اجنته الماء المعين يا صاحب دنيا مضا عهد التجا في وانقضى بطلب من الله من الله الرضا فاطلب من الله الرضا احمده حمدا الشاكرين يا صاحبي فاض الحنين فاض الحنين واحتار قلبي وحتار قلبي بالسنين والشوق في قلبي سماء لجنه الما المعين كل الضعيف المرتجي لربه فليلتجي بما له من مخرج فما له من مخرج فما له من مخرج الا برب العالمين يا صاحبي قابل الحنين ظل حنين وانتار قلبي بالسنين وانتار بالسني والشوق في قلبي سما لجنه الماء المعين ربه يا رب السماء يا من رفعت النجومك اغفر لمن جاز الحما اغفر لمن جاز الحما جاز الحما في يوم تجزيل المتقين يا صاحبي بعض الحنين بعض الحديث واحتار قلبي السنين واحترق قلبي بالسنين بسم الله الرحمن الرحيم يسر شركه هاي كواليتي للانتاج والتوزيع ان تقدم لكم طلع البدر علينا من ثنيات يادها وجب الشكر علينا ما دل الله هدايا ايها المغفور فينا جئت بالامر المطاع جئت شاملت مديننا مرحبا يا خيردا طلع البدر علينا من ثانيات الوادى وجبا الشك علينا مدعى للهدا ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع جئت شامخا المدين مرحبا يا خيردا الا عن نور المبين نور خير المرسلين نور امن وسلام نور حق ويقين سبح الله تعالى رحمة على امين فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع قام وقت المدينه مرحبا يا خيردا مرسل بالحق جاء نطقه وحي السماء قوله قول فصيح يتحدى البلاغه فيه للجسم شفاءه فيه الروح دواء ايها الهادي سلاما موع القرءان تلقى الاناسر مرشد الساع اذا ما اخطا الساع المسير دينه حب صراحه دينه ملك هو في الدنيا وهو في on <laughs> the حَوَانِيَ خَيْرَ دَاهَاتِ هَاتِ هَدِيَّةَ اللهِ نَاتْ ليس نَبِيَّ الْمُعْجِزَاتِ ليس جملنا بعد الشتات انت ألفت قلوبا شبهها طولا بسمتي على العيون والهانة إلى ضياك من زهرة على غصون لهفنت الى نداك من دمعات على الجفون ومانة إلى رضاك من بسمتي على العيون والهانة إلى الى إلى حماك هللت خطوا من ضارع الى علاك كبرت يداي من تايب إلى حماك هللت خطوا من ضارع الى علاك كبرت يداي يا ربنا تصبح Walhamdulillah من كل hayaa لك salaam Walhamdulillah min تن التائهين للعفو الى نرجو سواك يا موئلا للحائرين طوبى لمن يلقى هداك يا ضوء كل العالمين حمدا لما تعطيه يدك يا احمد عملت تعبين لافلا نرجو سواك يا لئن للحائرين طوبى لمن يلقاهداك يا غنى كل العالمين حمدا لما تعطي يد بكل ما تحيا الحياه نعبدك وكل ما فوق الثرى يوحدك بكل ما تحيا الحياه نعبدك وكل ما فوق الثرى يوحدك وكلنا ندعوك يا رب وكلنا ندعوك يا nonarlo che a حي يا طير يا ذا يا الله يا رحمن يا ذا الجلالي يا حي يا قيوم يا ذا الكمال يا مدبر الاكوان شيئا وراء شيء شرقن وغرب ثم جنوب وشمال شمالي شمالي, شمالي, شمالي, شمالي, شمالي wa rashan kad wa rabat jannah fi يا محقق الحلم انت الودل لي يا مزاين وجه السما في نجومك يا محقق الحلم انت الودل لي كمان قمرك الدراني همالي همالي على كف التراوى الجبالي جبالي, جبالي يا الله يلا يلا الدنيا وتحلى دمك على رأس الحلا والجمال الدنيا <سؤال> <سؤال> انت حلا دمك على راس الحلاوه الجمالي بدلك يا رب يا الواثق حبك كثير يا عظيم الخصال الخصال rbi سبحانك rbi سبحانك subhanaka subhanaka subhanaka rbi subhanaka subhanaka على على كلما ندعوك تعطينا يداك كلما ندعوك تعطينا يداك خيم الليل خيم الليل خيم الليل, الليل فنديت الهي فاذا الكون ضيا وجر الدمع فناديت الىك فإذا الدنيا صفا, صفا الرضا يغمر قلبي وشفاهي وتناجين السماء وتناجين السماء ربي سبحانك سبحانك سبحانك ربي ربي سبحانك سبحانك, سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي. رب سبحانك, سبحانك, سبحانك في اعلى علاء رب سبحانك في كلما ندعوك تعطينا يا تشرق شمس كل ما تشرق شمس كل ما تشرق شمس القلب ضياء ضاقت من الياس القلوب يغمر الروح من العفو والذنوب صفح النفس رضا من العفو والذنوب صفح النفس رضا ربي سبحانه subhanaka subhanaka rabbi كلما ندعوك تعطينا يدا كلما ندعوك تعطينا يدا يا إله العالمين حني والبو شاكين علينا سال دمعي الى الله ولو غربتي ما كان دمعي يسير غربتي نجو ليل الظهر في دمع يصل صدق ذمي كل الشوق انك الرحمن في حسبي وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي تجيب براعه المحتاج عند الموقف الصعب تجد مضراة المحتاج عند الموقف الصعب وتهدي خطوة الحيران ان ظلت عند الضي بكل الشوق في قلبي ضقت الباء قلب الناب في جنبي قلب نبض في جنبي اللهم ترضى يا رحمان استرحمت في طلبي طلبت رضاك يا رحمان واسترحمت في طلبي قصدتك يا حما روحي ويا ضوئي من الكراب قصدتك يا حما ويا ضوئي من الكراب ويا حصني من الايام والايام تعصف بي يوتي في قلبي ضاقت المنابا دعوني اناجي مولا, مولا جليلا اذا الليل ارخى علي السودلا نظرت اليك بقلب ذليل لارجو به يا اله القبول سودلون نون نون جي ماونجلينان بيدلليلو اوا فاينا سودلون الحمد والمجد والكبريا وأنت الإله الذي لن يزول فَكَالْحَمْدُ وَالْمَجْدُ وَالْكِبْرِيَاءُ أَنْتَ إِلَاهُ الَّذِي لَنْ يَزُولَ وَأَنْتَ الْإِلَاهُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ حَمِيدًا كَرِيمًا عَظِيمًا جليلاً لَيْلًا الليل أَوْقَى عَلَيْنَا السُّدُونَا تُمِيتُ الأَنَامَ وَتُحْيِي الْعِظَامَ وَتُنْشِئُ الْخَلَائِقَ جِيلًا فَجِيلًا تُمِيتُ الأَنَامَ وَتُحْيِي الْعِظَامَ وتنشئ الخلائق جيلا فجيلا عظيم الجلال كريم الفعل جزيل المنن ولي تنيل السؤل داعون نناجي داعون حبيب القلوب يغفر الذنوب تعار العيوبات تطيل الجهولا حبيب القلوب يغفر تاري العيوب تقيل الجهولا وتعطي الجزيل وتل الجميل وتخذ من ذا وذا وذاك القليلا لا ناتي مولا جليلا مولا جليلا خص علينا السدود السدود نناجي مولا ننا مولا الجليل مولا الجليل لو اخط علينا السودون خزائن وجودك لا تنقضي لا لا لا تعم الجواد بها والبخيل خزائن وجودك لا تعم الجواد بها والبخيلة دعونا نناجي مولا جليلا اذا الليل ارخى علينا السد سيدي ربي اغفرني سيدي اغفرني بيدي ومن بعدي اجرني اجرني بلا ذنوب سيدي ربي املني اغفرني واخذ بيدي, بيدي ومن بعدي اجرني اجرني سيدي ربي اغفرني اعدني بيدي ومن بعدي اجرني يدي ربي سيدي ربي rabbi ya ghayri khudh yadini min badi jannini ajurni سي عين وعظيم ممنين إلهي أنت وصفك جميل الجميل الوجود واسع المعنى ممنين إلهي من سعاك ادعو من بون جميل لا اله من سواك قول بيجيني من باهدي انجبي الىه قدنا ايتو اي عبدا ضايع في الخلق مثلي ليس, يجل إلهي ليس اجل الىه ليس اجد خَطَأٌ وَبِالتَقْصِيرِ وَالزَّلَّاتِ مِنِّي إِلَٰهِ لَوْ أَتَيْتُ بِكُلِّ ذَنبٍ فَلَا أَوْلَى بِعَفْوٍ مِنْكَ سواك يزيل همي ومن ادعو الظمطرني يجبني الىه من سواك يزيل همي ومن ادعو الظمطرني يجبني الىه من اليه شكايتي اواهم مما نابني اواهم أدرك بلطفك انت ذا حسرة مستغفرا مما جنت يداه مستغفرا مما جنت يداه يا سيدي يا من اليه شكايتي أواه مما انا بني أواه أدرك بلطفك ندمًا ذا حسرةً مذعفرا مما جنت يداه مما جنت يداه ما للضعيف إذا ألمت كربته إلا الدعاء الله يا الله يا رب نفس عن عبيدك كربتا وارح مما قد عنا وداه وارح مما قد عنا وداه للضعيف اذا المت كربه الا الدعاء الله يا الله يا رب نفس عن عبيدك كربتا وارحم مما قد عنا وذهبوا وارحم مما قد عنا وذهب ما للضعيف اذا المته كربته الا الدعاء الله يا الله نفس عن عبيدك كرمتا وارح مما قدنا ودنا يرحم من قد عنا ودنا يا, يا رب الرجوع اليك يا رب, رب, رب, رب, رب انا متسد وانت رب الرافعون بما طال ذاك bilkibriya bilkibriya bilkibriya bilkibriya mujarrid ملك من يعي فليس يشبهه احد متفرد متفرد متفرد بالكبرياء فليس يشبهه احد لو شاء اغلق بابه عمن عصاه ومن جحد متفرد بالكبر اذا الله سيشبه لو شاء لو شاء عمن ومن نجح متوحد متكبر سبحانه الفرد الصمد وله الكمال بغير حد والوجود بلا عدد بدلك فما يشبهه و ما بابم من عصى ومن كحظى ما لعبد صالح لجلال سيده سجد طوبى لعبد صالح لجلال سيده سجد لجلال سيده سجد لا طمام عن من عصى <تصفيق> ومن جحد متكبر سبحانه متفرطون مالك له, له الجلال الاكبر كل الجلال ولكل الخلائق يعرفون بانه رب الوجود الوجود على الوجود مسيطر, على الوجود مسيطر الاي سيشبه اخش بلا بلا من عصى ومن من جحد متفرد متفرد متفرد متفرد متفرد, متفرد ضيهل الحاني من هاتفي الرباني انشوده اذاني تسري الى العالمين ضيهل الحاني من هاتفي الرباني الكون كره عص الصبح اسفر والكون كره الله هو الله qaw Allahu akbar سابو قطر اصفى من القطر يدعو الى الذكري والفوز والاجر شو بيتي اته تسري للال سبحن رباني فالصبح أصفى والكون كره الله أكبر الله, الله أكبر فالصبح أصفى والكون كره نوم بلا اوتان اصوات له الاطيا لحن وحد القهار يا امة المختار الصلاه عليك السلام ابالانبياء وقفت اصلي امام المقام وفي مقلتي السنا والسنا بالانبياء عليك عليك السلام ابالانبياء لأصلي أمام المقام وفي مطلتي السنا والسنا وللبيت ملؤ جناني جلال ومشعة وجد ووجد انتشاء يلازمني راكعا ساجدا ويكحل عيني منه البهاء صلات عليك السلام اوى الانبياء وقفت اصلي امام المقام وفي مطلتي السنا والسنا تالقت العيون في ثوبه تمد النجوم العلى بالضياء وللناس من حوله زحمت توثق بين ذويها الاخاء على النبي عليك الصلاه وعليك السلام ابا النبي صل لي امام المقام وذي مقلتي السنا والسنا يا لي وقفت أصلي أمام المقام والدمقلتي سنا والسنا ابا الانبياء عليك الصلاه وعليك السلام ابا النفسيا وقفت اصلي امام آم المقام وطير قلبي السنا والسنا الله ولمن يرجوه منقطع عن إليك فاهو جميلة لطائفه الخلائق كلدا مال الخلائق غيرها <تصفيق> العيون ليس العيون ترى حجبا تحجب اسرار الجلال فذنون تقف الظنون وتخرس الافواه صمد بلا كفء ولا كيفية ابدا بمن نظرا ان القبور مسلما وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوار حبيب ما لا ترد جوابنا حبيب ما لك لا ترد جوابنا قلت الاحبابي انا سيتباني قلت الاحبابي قال الحبيب وكيف لي وكيف لي بجوابكم, وكيف لي بجوابكم؟, وكيف لي بجوابكم؟ وَأَنَا رَهِينٌ جَنَادِلٍ وَتَرَابٍ أَكَلَتْ تُرَابُ مَحَاسِنِي فَنَسِيتُكُمْ اكل التراب محاسني فنسيتكم وحجبت عن اهلي وحجبت عن اهلي عن اهلي وعن اترابي فعليكم مني السلام متقطعت مني ومنكم خلة الاحبابي عليكم مني السلام متقطعه مني ومنكم خُلَّةُ الاحبابي آه آه يا آه ليس الغريب غريب الشامي واليمني ان الغريب غريب احد والكفني ان الغريب له حق لغربته على المقيمين في الارطان والسكنين لا تنهرا النغريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحنين سفري بعيد وزادي لا يبلغني قوتي ضعفت والموت يطلبني ولي بقايا ذنوبي لست اعلمها الله يعلمها في السر والعلم ما احلم الله عني حيث امهلني وقد تم اديت فيا لم بي ويسترني تمر ساعات ايام بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن انا الذي اغلق ابواب مجتدي على المعاصي وعين الله تنظر يا زلة كتبت في غفلة ذهبت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 ليس الْغَرِيبُ وَرِيدَ الشَّامِ وَالْيَمَنِ إن الْغَرِيبَ وَرِيدُ اللحد وَالكَفَنِ إِنَّ الْغَرِيبَ لَهُ حَقُّ غُرْبَتِهِ عَلَى زكني دعني انوح على نفسي وانضبها واقطع الدهر بالتلكير والحزن دع عنك عذلي يا ما كان يعذلني لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني تعذرني دعني اسح ود من عن الانقطاع عنها فهل عساه عبره منها تخلصني كانني بين جنل للاهل منطرحا عَلَى الْفِرَاشِ وَأَيْدِيهِمْ تُقَلِّبُنِي وَقَدْ تَجَمَّعَ حَوْلِي مَنْ يَنُوحُ وَمَنْ يَبْكِي عَلَيَّ وَيَنْعَى وَيَنْدُبُنِي اتو بطبيب كي يعالجني ولم ارى الطب هذا اليوم ما ينفعني واشتد نزعي وصار الموت يجذبني من كل عرق بلا رفق ولا هواني وس تخرج الروح مني في تغرغلها وصار طريقي مريرا ينوب وغرني وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الياس وجد في شر الكفن وقام من كان حب الناس في عجل نحو المغسل ini ليس laysal ghorib ghorib ash-sham wal yamani inal ghoriba waribul ahdi wal kafani inal على المقيمين في الارطال وال ذَكَنِي وَقَامَ مَنْ كَانَ حِبُّنَا فِي عَجَلٍ نَحْوَ الْمُغَسِّلِ يَأْتِينِي يُغَسِّلُنِي وَقَالَ يَا قَوْمِ أَبْغِي غَاسِلًا حَذِقًا حُرًّا أَدِيبًا أَرِيبًا عَارِفًا فاطني فجاءني رجل منهم فجرني من ثيابي وأعاني وأفردني وأودعوني على الألواح منطرحا وصار فَوْقِي خرير الْمَاءِ ضَيْفُنِي وَاسْكَبَ الْمَاءَ مِنْ فَوْقِ وَغَسَلَنِي غُسْلًا فَلَاسًا وَنَادَى الْقَوْمَ بِالْكَفَنِ وَأَلْبَسُونِي ثِيَابًا لَكِمَامَلِهَا وَصَارَ زَادِي حَنُوطًا حِينَ حَنَطَنِي واخرجوني من الدنيا فوا أسفاه على رحيل بلا زاد يبلغني ومحملون على ال فِي أَرْبَعَةٍ مِنَ الرِّجَالِ وَخَلْفِ مَنْ يُشَيِّعُنِي وَالْبَرْقُ دمون الى المحراب وانصرفوا خلف الامام فصلوا ثم ودعني صلوا علي صلاه لا ركوع لها ولا سجود لعن الله يرحمني الغريب غريب الشام واليمني ان الغريب غريب الاحد ذكني صلوا علي صلاه لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وانزلوني الى قبري على مهل لقد قدموا واحدا من يولا هي الدنيا وكشف الثوب عن وجهه لينظر علي واسبل الدمع من عينيه ارقني فقام محترما بالعزم مشتملا وصف فَسَلَّبْنَا مِنْ فَوْقِهِ وَفَا وَقَلِي وَقَالَهُ اللُّعَائِي التُّرْبَةَ وَارْتَنِمْ حُسْنَ الثَّوَابِ مِنَ الرَّحْمَنِ ذِلْمِنِي فِي ظُلْمَةِ الْقَبْرِ لَا أُمٌّ هُنَاكَ وَلَا شفيق ولا اخ يونسني وضالني صوره في العين انظر منها لما طلع ما قد كان ادهشني من منكرن ولكير ما اقول لهم فَدَهَلَنِي أَمْرُهُمْ جِدًّا فَأَفْزَعَنِي وَأَقْعَدُونِي وَجَدُّو فِي سُؤَالِهِمْ إِلَٰهِ مَا لِي سِوَاكَ إِلَٰهًا مَّن يُخَلِّصُنِي فَامْنُن عَلَيَّ بِعَفْوٍ انك يا املي فانني موثقم بالذنب وموت هني ليس الغريب غريب الشام واليمني ان الغريب غريب احد والكفن ان الغريب له كل غربتي على المقيمين في الاوطان والسكنى فمن علي بعفو منك يا املي, يا أملي فانني موثقم بالذنب مرتهني تقاسم الاهل مالي بعدما صرفوا وصاروا الزي على ظهري فاذقلني واستبدلت زوجتي بعلى الله بدلي kama tu ala al وصيت ولدي عبد اللي يخدمه ولدي وصار مالي لهم حلا بلا ثمن الا تغرنك الدنيا وزينتها وانظر الى فعلها في الاهل والوطن وأنظر إلى من حوى الدنيا بجمعها هل راحت منها بغير الحنط والكفن خذ القناعه من دنياك ورض بها لو لم يكن لك الا راحه البدن يا زارع الخير تح وندباده ثمر يا, يا زارع الشر موقوف على الوهن يا نفس كف عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني يا نفس ويحكي توبي واعملي حسنا عسى تجازين بعد الموت بالحسن ثم الصلاة على المختار sallu 'alayhi al barq fi sham قريح القلب قريح القلب قريح القلب قريح القلب من وجع الذنوب نحيل الجسم يشهق بالنحيب اضرى بجسمه سعر لالي فصار الجسم منه كالقضيب ويح القلب منه وجع الذنوب نحيل الجسم يشهق بالنحيبه تضر بجسمه سهر الليالي فصار الجسم منه كالقضيب وَغَيَّرَ لَوْنُهُ خَوْفٌ شَدِيدٌ لِمَا يَلْقَاهُ مِنْ طُولِ الْكُرُوبِ وَغَيَّرَ لَوْنُهُ خَوْفٌ شَدِيدٌ لِمَا مِنْ طُولِ الْكُرُوبِ طَرِيقُ الْقَلْبِ مِنْ وَجَعِ الذُّنُوبِ نحيل الجسم يشهق بنحيبه تضر وبجسمه صار علالي صار الجسم منه كالقضيب ينادي بالتضرع الى الله اقلني عثرتي واسترني يا الهي اقين لي عثرتي واستر عيوبي قهر القلب من وجع الذنوب نحيل الجسم يشهق بنحيبه تظره بجسمه سهام اللعاني فصار الجسم من نوكاظبي فزيعت الى الخلائق مستغيثا فلم ارى في الخلائق من مجيبي فزيعت إلى الخلائق مستغيثا فلم ارى في الخلائق من مجيبي يروع الجسم يشهق من نحيبه تضر وبجسمه سهرى خثار الجسم منك القضيب وانت تجيب من يدعك ربي وت تشفى بر عبدك يا حبيبي وانت تجيب من يدعوك ربي تشفى بر عبدك يا حبيبي القلب من وجع الذنوب ميشنق بالنحيبه اظهر بجسمه سرر لي خصره الجسم ولديك طب ومن مثل طبك يا ملي مثل طبك يا طبيبي فريح القلب من وجع ذنوه نحيل الجسم يشهق بالنحيب تضره بجسمه سبحان الله علي انصره الجسم منه كالقضى قل طريح قل طريح قل طريح قل تايات الموده وينقوا انقطع وجاء واسلم الزمان الى صديق كثير الغدر ليس له رعاوا تغيرت المدة والاخاء وقل الصدق وقل الصدق مِنْ الرجاء وَجَاءَ وَأَسْلَمَ لِلزَّمَانِ وَإِلَى صَدِيقٍ كَثِيرِ الْغَدِيرِ الْغَدْرِ لَيْسَ لَهُ لَهُ بِحَقٍّ تاراوني ويوم قلوبنا بقي اللقاء تغيرت الموده والرخاء وقل الصدق وانقطع وجاء واسلم الزمان الى صديق بني بما فيه اكتفا توني الذي اونا عني فلا فقر يدوم ولا ثراء وكل جراحه فلها دواء وسرقل القلي سلامه لَدَيْرٍ كَثِيرِ الْغَدْرِ لَيْسَ لَهُ رِعَاءُ وَكُلُّ مَوَدَّةٍ لِلَّهِ تَصْفُو وَلَا يَصْفُو مَعَ الْفِسْقِ إِخَاؤُهُ أَلَيْسَ بِدَائِمٍ أَمَدَنَ عَيْنُ بصلي سلامه بقاء اذا ما راس اهل البيت ولا مان إلى sadidin indin kathirul wadri ها ها ها ها قربت ساعه يا لها تِلْ الْأَرْضُ زِلْزَلَهَا تَسِيرُ الْجِبَالُ عَلَى سُرْعَةٍ كَمَرِّ السَّحَابِ تَرَاحَلَهَا كَمَرِّ وَتَنفَطِرُ الْأَرْضُ مِنْ نَفْخَةٍ هُنَالِكَ تُخْرِجُ أَسْقَالَهَا وَلَا بُدَّ مِنْ سَائِلٍ قَائِلٍ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ مَا لَهَا مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ مَا لَهَا مِنَ النَّاسِ يَوْمَ اذِ الْمَالَهَا تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا رَبَّهَا وَرَبُّكَ لَا شَكَّ أَوْحَى لَهَا وَيَصْدُرُ كُلٌّ إِلَى مَوْقِفٍ يُقِيمُ كُلُّهُ وَأَطْفَالُهَا يُقِيمُ كُلُّهُ وَ فَلَهَا يُقِيمُ مُلْكُهُ لَهَا وَأَضْفَى لَهَا تَرَى النَّفْسُ مَا عَمِلَتْ مُحْضَرًا وَلَوْ ذرة كان قَالَهَا يُحَاسِبُهَا مَلِكٌ قَادِرٌ فَإِمَّا عَلَيْهَا وَإِمَّا لَهَا فَإِنَّ عَلَيْهَا وَإِمَّا لَهَا فَإِنَّ عَلَيْهَا وَإِمَّا لَهَا استقال فما حيلتي اذا كنت في البحث حمالا ترى الناس سكرى بلا خمره ولكن ترى العين ما لها نسيت المعادا فيا ويلها واعطيت للنفس امالها <تصفيق> واعطيت للنفس امالها <تصفيق> واعطيت للنفس امالها balu ala sur'atin kamarris sahabi tarahalaha kamarris sahabi tarahalaha kamarris sahabi يا حلو يا حلو معنى الطفوله يا حلو يا حلو ويا حلو النفس الخجوله يا حلو يا حلو ويا حلو ناس تودك لغدت روحك ملوله ملوله يا معنى الطفوله ntowdak lghada trohuk malona malona نسينا او غسينا او زعلنا او رضينا او نسينا او غسينا لا حش ما ونكتشف كل يبينا لا حش كل يبينا ونكتشف كل يبينا يا حلو معنى يا حلو حلو يا حلو النفس الخجوله يا حلو يا حلو يا حلو لا ست ودك لغايه تروحك ملونه يزماني زماني وانكبرنا وانت عدينا وصغرنا يا زماني وانكبرنا وانت عدينا يندم من هو يحبك وتصبح الذكرى صورناين قرب من هو يحبك وتصبح الذكرى, وتصبح الذكرى صورنا وتصبح الذكرى صورنا يا زماننا الطفوله يا حلو يا حلو نفس الخجوله يا حلو يا حلو يا حلو ناس تودك لغايه انت روحك ملونا ملونا وش بلا ايش اسوي لجل من يبقى معايا علموني وش اسوي لجل من يبقى معايا لجل من يبقى معايا يا حلو نفتح القفل يا, يا حلو يا حلو النفس الخجوله يا حلو يا حلو يا حلو ناس تودك لغبت روحك ملونه يا طفولة يا وجودي لن انتهت منك عهودي يا طفولة يا وجودي لن انتهت منك عهودي لكريم انه حضني لغوا غصن وعودي لكريم انه حضني غصن وعودي, وعودي, وعودي يا حلو معنى الطفولة يا يا حلو ويا حلو النفس الخجوله يا حلو يا حلو نأس نلولا لا نلولا يا حلو لا سنت ودك لغايه تروح في ملونا ملونا اه لو ودك تروح في يا حلو معنى الطفوله يا حلو ويا حلو النفس الخجوله يا حلو ويا معنى <تصفيق> تجاهب يدك وهما يكون الدم ابقى اناه لديك ابقى اناه لديك يما انا جيت جيت تجاهب يدك وهما يكون الدم ابقى ila خري وعفاقتي وانت مناجاتني خفي يات تسمع الى الله ترى حالي وفقري يوفقتي bi yata اجل وختاما نسأل الله العظيم أن ينفع بهذا الاصدار مع تحيات شركة النظائر للانتاج والتوزيع ونحذر من إعادة نسخ الشريط أنا العبد الذي كسبا الذنوبا وصدق تذهب الاماني ايتوا أي انا العبد الذي اصاح حزين على الذلاته قلقا كثيرا انا العبد الذي كسب الذنوبا صدت ذه الاماني غير تو اب انا الذي اضحى على سلاتي غلقا العبد الذي سطرت علي انا العبد المسيء عصيت سرعا فما لي لا اغد النحيمه انا العبد المسيء عصيت سرعا فما لي الان لا اغد النحيمه انا العبد سما دونا صدته الاماني ايقوبا أن أنا العبد الذي اضحى حزينا على سلاته قلقا كهين انا العبد المفرط ضاع عمري فلما ارى الشيبا والمشيبه انا العبد الغريق بلج بحر اصيح لربما القام انا العبد الغريق بلج بحر اصليح لربما القوم جيدا تلا الذي كسب الذنوبا وصدت جو الاماني اين العبد الذي اضحى حزينا على الذنباته قلقا كثيرا انا العبد سقيم من الخطايا وقد اتق من صوت طبيبه انا العبد الشريد ولمت نفسي وقد عفيت بابكم منى انا العبد الشريد ولمت نفسي منيفا تلا دت الذي كسبت نوبا صدجت الملاني غيهوبا أن امل عامد الذي اضحى حزينا على الذات مقلقا تخيل لو شحيح الماي تخيلنا بدون امطار تخيل لو تجف الارض بهالدنيا وش اللي صار تخيل لو شحيح اللا بقولا تخيل الماء تخيلنا بدون امطار تخيل لو تجف الارض هندينا وش اللي صار ان انت غني وظامي وماشي وحدك بصحراء اقتها مالك تبادل مالك بقطره يا لنا مزورين اذا انت غني وضامي وماشي وحدك بصحراء تشفيدك اقتها مالك تبادل malikukapara شكا اولاد يعقوب الى يوسفني قد مسني الضر وانت الذي تعلم حالي وترى موقفي اشكو الى الله كما قد شكا اولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وانت الذي يا محالي وتالوقت في بضاعه مزدات ومحتاج انت الى سماح من كريم وفي بضاعه مزدات ومحتاج انت الى سماح من كريم وفي شكوا الى الله كما قد شكا اولاد يا إلى الى يوسف قد مسني الضر وانت الذي تعلم حالي وترى موقفي فقد اتى المسكين مستنطرا جودك فالحمد لله واطفي قد اتى المسكين ومستغثرا جودك فرحم اللهم وقفي اشكو الى الله كما قد شكا اولاد ياقوب الى يوسف قد مسني الضر وانت الذي تعلم حالي وتوقفني فأوف كيلي وتصدق على هذا المطل البائس الأضعف في فأوف كيلي وتصدق على هذا المطل البائس الاضعف في شوي الوى كما قد شكا أولاد يعقوب الى يوسف دمسني الضر وانت الذي تعلم حالي وترى موقفي اشكو الى الله كما قد شكا اولاد ياقوب الى يوسف دمسني الضر وانت الذي تعلم حالي وترى موقفي habibi maye habibi habibi habibi habibi habibi anta rahmani ana اقبلت ادنى وإن وان احببت علاني وان اخلصت ناجاني وان قصرت عافاني وان احسنت جازاني حبيبي انت رحماني يا انت تمناني و دكتور الجاني وان ادبرت ما داني وان قبرت اداني وان احببت وإن أخلصت ناجاني بصرت وعافاني وإن احسنت جزاني حبيبي أنت رحماني أنا ان تبتمناني وإن انبت رجاني وان ادبرت ناداني وان تملت ودناني اليك الشوق من قلبي على سري واعلاني فيا اكرم من يرجى وانت قديم احساني وما كنت على هذا اله الناس تنساني دنيا وفي العقبه على ما كان من شاني حبيبي انت رحماني صد من نايه ترجاني وان ادبرت نداني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 لَدَنْتَ دُنْيَا وَفِي الْعُتْبَى عَلَى مَا كَانَ مِنْ شَأْنِ حَبِيبِي أَنْتَ رَحْمَانِي أَنْتُ إن تُمَنَّانِي وَإِنْ أَنْتَ تَرَجَّانِي وَإِنْ أَدْبَرْتَ نَادَانِي وَإِنْ أَقْبَلْتَ أَتْنَانِي حَمِيد Anta Rahmanin انت روح الفؤاد انت رجائي انت روح أنت أنت لي منسي وشوقك زادي ودي وعدتي سيم مادتي ومرادي انت روح الفؤادي انت جاي روح الفؤادي انت جاي انت لي منسيك تري منسيك وشوقك زادي تُون وَكَمْ لَكَ عِنْدِي مِن عَطَائِنْ مِن عَطَائٍ وَنِعْمَةٍ وَآيَادِ كَمْ بَغَتْ مِنُّنْ وَكَمْ لَكَ عِنْدِي مِن, عطاء من عطاء ونعمة ani si wadati wa muradi ya suri wa munyati wa wa muradi anta anta وشوقك كزادي حبك الان ابويتي وانا عيني ابويتي وانا عيني حبك الان ابويتي وانا عيني ابويتي وجلاء لعين قلب الصادق أنت روح الفؤاد انت رجائي أنت روح الفؤاد أنت رجائي انت لي منسي أنت لي منسي وشوقك زاد المريم صلّي علي وكل الوجود صلاة وشوق للي شوق الى يصل عليك وكل الوجود صلاه وشوق الي يصل لي عليك وشوق الي شوقٌ لـي أصلي عليك. وكل الوجود صلاةٌ وشوقٌ إليك. أصلي بقلبي وأعماق حبي وأمشي وأنت الضياء لدن امشي وامضي حببي وامشي وانت الضياء لذا حبي وكل الوجود صلاه وشوق الي مصلي علي صل لي علي ونور الهدى ساطع من يديك وكل حنين وشوق إلي صل لي ونور الهدى ساطع من يديك وكل حنين وجهه قوم الي علي وكل الوجود صلاه وشوق الي مصلي علي وكل الوجود صلاه وشوق الي مصلي علي رفعت الملائكه بالحق للعالمين بالعلى رفعت م. أي <تصفيق> point كلكم يصير إلى تمام لمن نبني ونحن إلى تراب نصير كما خلقنا من تراب انك علي اذا استغنيت عن شيء فداه وخط ما انت محتاج الى اي الا واراك تبذل يا زماني ليت الدنيا وتسرع باستلامي وانك يا زمانا لذو صر كيا زمانا لذ انطلام الدنيا علما لي في يدي عذابا كلما كثرت لدي تهين المكرمين لا بصغر وتكرم كل بنهانات علي اذا استغنيت عن شيء امو وقت ما انت محتاج الي ساسال عن امور كنت فيها فما عذري هناك ما جوابي فاما ان اخلد في نعيم واما ان اخلد في عذاب ماكثات لدي تهين المكرمين لها يا وتكرم كل من هانك علي اذا استنعت عن شيء فداه وخض ما انت محتاج الىي ارد الدنيا رد الدنيا, الدنيا لمن hii afi ya اشد الجاد جهاد الهوى وما كرم المراه الا تقى واخلقت الفضل معروفه بمثل الجميل وكف الاذى اشد الجاد جهاد وما كرم المراه الا تقى واخلقت الفضل معروفه بمثل الجميل وكف الاذى اشد الجاد جهاد الهوى وما كرم المراه الا تقى واخلق ذو الفضل معروفه ببذل الجميل وكف الاذى تشد جانب جهاد الهوى وما كرم الفضل معروفه ببذل الجميل وكف الاذى وكل الفكهات مملوله وطول التعاشر فيه القنا واخلق ذو الفضل معروفه ببذل الجميل وكف الاذى hadha al-hawa wama karama al illa اخلقت الفضل معروفه ببل جميل وكف الالم وكل طير في اللهو لذته وكل تاليد سريع البلاء اخلقت الفضل معروفه ببل جميل وكف الالم شدت جهاد جهاد الهواء وراكم المرض الا تقى واخلقت الفضل معروفه ببل جميل وكف الالم ولا شيء لا له افته ولا شيء له منتها اخلق بالفضل معرفة ببل جميل وقف الان شد جهاد جهاد بكرم المرا الا تقى ورفلنا قد الظلم معرفة ببل جميل وكفلنا اليس غنا نشب في يد ولكن غنى النفس كل الغنى فاخلق به الفضل معرفة ببل جميل وكفل الامان شد جهاد جهاد الهواء فبكرم المرا التقى ورقلق الفضل معروفه ببل الجميل وكمل الاذان وان لا صنع ظاهر يدل على صنع لا يرى واخلق ذو الفضل معروفه ببل الجميل وكمل الاذان شد جاب جهاد, جهاد الهواء فما كرم الم تقى واخلق الفضل معروفة بمثل الجميل وكف الاذى اشد الجهاد جهاد وما كرم المراه الا تقى واخلق الفضل, الفضل معروفة بمثل الجميل وكف الاذى اشد الجهاد جهاد هوا وما كرم المراه الا تقى واخلق الفضل معروفة بمثل الجميل وكف افلا مود الفضل معروفه في الابل الجميل تشد جنابك هدول الهوا وما كرم المرء الفضل معروفه في الابل يا ليلة القدر يا فوعالنا خير من الدهر بالعفوات لنا يا al quran min hadrat من الرحيم اطلب من الرحيم العفو والغفران مع اكثر الإحسان Allah ya Allah ya raziq al afwan ya من الايمان في ليله القدر ليله القدر يا مطلبارينا خير من الدهر بافوتاتنا يا ليله القدر يا فضل بعدينا يا ليله fathal waari Mustanila anta لا أبهى ولا أعجب فجلت قدرة الرحمن لا أقوى ولا أغراب ويسه السهر في الرمان لا أبهى ولا أعجب فجلت قدرة الرحمن لا أقوى ولا أغراب <تصفيق> تفوق روائح الريحاري لا أزكى ولا غطيا ويشكو الطير في البستان لا أندى ولا اطراب ينادي البلبل الشادي غفقته ويغريها وتحن الإبل في العادق لا تنسى بواديها ينادي البلبل الشادي رفيقه وهو وتحن الابر في الوادي فلا تنسى بواديها تحورائح وريحان لا ازكى وراء اطيب ويشت الضيوف البستان لا اندى ولا يعاني ضرم لشاطئها من الحادي الى الغيمات يهديها ومر البركه الهادي يعاني ضرم لشاطئها من الحادي الى الغيمات يهديها <تصفيق> إلى الأصوات ووحي الله إلهامو فجل الخالق الأكبا وكل الكون إحكام من الأسماء إلى الأصوات ووحي الله إلهامو فجل الخالق الأكبا لا ازكى ولا اطيب ويشد الطير في البستان لا انذا ولا أطلع. تفوح روائح <تفوح> الريحان لا ازكى ولا اطيب ويشد الطير في البستان ya yeah, man ya yeah. شا ذا يد يا من الىه المشتاق دعا فظني إليك وسيله فبالافتقار إليك Tuhfa ادعوا و اهتفوا باسمه إن كان نفع عن ف ذلك أن انت طن انت تعاب لك كل لغه لفضلك تظل طعافيا الفضل الفضل